الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بغل من اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتينا بها ابراهيم على قومه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 ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلنا فضلنا على العالمين ومن اباكم وزرياتهم واخوانهم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 الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين